بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسنا أن الإنسان إلى آخر كيدا وإن شاء الله تعالى سورة الإنسان وصورة تضباطا إياليح ترتيب القرآن كريم آياته دونه وصدن إيالكو علمات قاروح إليه سورة ومكب إليهن قارنوح إليهن ومدني إلا آيات مويان wa inta badan waa madani baa la ilaahay laakiin tafasiirti aan soo eegay maxay bay ku sheegeen marka wa suuradaha makaad kulliba sida makaad bay u hadlaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim hal atama u yimid ala naasi dadka xiin Marekka katuka jesheimel iskeijä luohaa, oi, se on jännön, en edunku ugin, maala iktu ugin. Makaa ugin, affartan sanayjahit, markkilla aavurreik, affartan sanayjahit, ne viiä edem, intu mehsejä in Alaa kullihallu, jalla leijihit, insanku, uħalla inna tusalaina, inalla inna aavurreik, uhdana inna surka linkaron. Marekka ugin, uhan uhan uhan uhan uhan uhan uhan nuulay muhamad xalaydi alayhi salatu wa salaam jumada suratu sayah oo alif laam miim ya tanu ku aghri jira layli jumada yalla sheegay marka suradnu waxyabo badan bay sheegaysaa so, ka hadlaysaa hal atama u yimid ala al insaani dadka insaanka xiin waqti u mina dahr zaban ka kamida oo lam shay ansay madkuur shay la sheego una ayno wax meel إن أنا جو خلقنا الإنسان ذات كوان من نطفة عن نطفة كعبره أمشاج إنه أسكوت درسنا نبتليه وان امتحاننا بركي أنا بوتين أدونك أوصى صارين ولا امتحانه الطاعية ووحبذا بعلوقه امتحاني فجعلناه مغلة بسير أو أركه إن أنا جو الديناه وان أقع الدين أسبيل ودري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 an doof isku darsan an doofta xagga ragga ka timada iyo ta xagga dumar ka timada isku darsan ragga ka timada in uya la socdo takalana waxa la socdo ugu riiximka markay isugu tagaan halka dhawrkii ku dhig waxa doofta isku darsan wayn maqali arag iyo garashaan u wa marka laba un wayay laba un mid haddii dhorteen shaakir noqdo ala ينو قال لغض الله هذا الله سبحانه وتعالى وينعدى وضني هل أتمؤي من على الإنسان الذكى حين وقت من الدهر أوزانته كمذا لم يكنون هين شيئا شيء, شيء مذكور الله شجعون هين له إن أنا, أنا خلق الإنسان الذكى وأنا أبو رعي من نطفة عن بن كأبو رعي أم شاجن الله يسقده رعي نبت ليه وليبه ونامتحانه نمر كان أبو رعي الصماينه ونامتحانه امتحانك امتحان وحكمذا إسمع يبصير لقدها، فجعلناه حنكيه لسميع قوة مغلة بسيرا أو أركه، والله هذا علمه يقول وفاء إذا استه، دجاه يندهم بعلمه يقول وفاء إذا استه، قلبه يقول وفاء ما، بس كحدوا روي كه إذا إن هديناه، إن أنا وهديناه وأنقعد ضيني، السبيل والضدين، برك إما شاكرًا، كألا كشكر، ألا وحده إنه نقدم، وإما كفونا قال لما بناء إنه inna annahu i'tadna wa han u diyaarina lil kaafireena galada salaasila silsilado naar ah wa kuwa baariintoo hal u gaansamayn iyo sharaboono waxay ka cabi min kaasin galaas khamri ah oo wa kaafur kaafurku شراب كموقبة وشيا، زين إلى ذهوي معانسه، بركة جلاس كي خمرقاه وانضتك وعليني، ومعانباك واحد أنا لا بس داري ولب، إن أنا وعترنا وحن أضي عارنا للكافرين قالا ذا سلاسيلة سلسلة ضو، لجود الضو به، يو أغلالا لق نحد لق نجلس، يو سعيرا نارثي سعير إن الأبرار يجو أبرارته، يشربونه وح يعب من كأس جلاس.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 ay ka cabayaan adoomaha alle weliba Hugan hoogaasanayaan laak si ba raaci isaga haduu guriga xaqiisa koratoo way raaci haduu meel hoose joogo way raaci marba meeshu doono iyo olakii laak taas aynal laag weey waxaa laga badxay badxaha laga keenayay ya sharabu ay abayam anhaa aynta xaqeed cibaadullaah alle adoominsa yufajiruna way kheyisan tafjiiranka سيدا ما هي كو هلين يو نذر النذر كي او فيان ويخافون وحيك باقان يوما ما يوم كاشوكان وهاد الشرو سكي مستديران كيفافا ويدعمون الطعام فشين كانوا ويقضيو ددك باهن بيسيا على حبه ما حبه يقوت شله وباهن يا ددك سيان مسكينان مسكين يا ويتيمن اغوني واسيران كول قفاساي بركا ساي وحي دحايا إن أنا انا ندعمكم وان اذن قودين لي وجه الله لا ديرث بني زين قودين لا نريد كما ربنا منكم حقا جزاء ابا العلم كما ربنا ولا شكورا امانا اذا كما ربنا ان اننا نخافه ان بقينا يوما مال ابوسا ووجه تبل تدكو ووجه توبيان قم قريرا شديده الوقت كيسن كريم علمداث ما هي كو هلان سدا ما هي كو هلانو شرابكا و جنات ما هي كو maalintan oo ka cabsa somalinta lafteed ka cabsa waa maalinta qiyaame waa maalintii sharciisi dibkiisu u faafsan yahay nadeeku way oofiya waxa kale is sameeyaan waxay qoodiyaan iyagoo jicel raashinkii oo u baahan miskiinkaan waxba haysanin agoonka asirka asir aan gaalayn ma asir aan gaalayn ma jirin marka kuwa gaalada laftooda nabigu wakiidi uu dadaale oo dhibaato ka daay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 ويخافون وحيقبق يوما مالا كانوا وهذه شرده شركيس مصدرا كيف يوم كان سيقبق يوقيا ما ويدعم رد عاملها شين كانوا ويقوديان على حبه ما حبي يغشعل أو مسكينا مسكين بيقوديان يو يستيمن أقولي وعسير كل غفا شيء ملكه سيوحدهايان إنما ندعمكم وندين قودين لنا اللي وش لا نريدك مرحبنا منكم حق هذا جزاءاً أبا العليم لا نريد منكم يعني كواس واحدك مرة بنيلين مركي يجب الله الله لا نريدك مرة بنم منكم حقينا جزاءنا أبا العليم ولا شكوراً أمرنا إذا كمرة بنفس ذا أوجاد هذا نك واحد بينا يوين ونعدنا كم لنا شيئاً أبا العليم أوبحنينا الذي تسوه بحياه فوقاهم الله ألا وحكا إلى جدات خسذا عليه شر ذلك اليوم ما أنت أي كباقيين ودرت سيد عمل فليا شركته كالهاليه ولا لقاهم الا وحو لكلميه او دشه كساري نظره وجه قره ايا فرح وجزاهم وحكوا ابو المريي بما بسبب ما صبروا صبر كسبرن درتي جنات جننوا ايا وحريرا على arikhada waxaa laydhaahay luqada arabta guriga sharraxan sariirta la dhaxdhigay la yeroonuma arkayaan fi hal jannada dhaxdeeda shamsan qorrax ma arkayaan waa kulayl ma arkayaan we allah subhanahu wa ta'ala dadkii naderka e barwaaqada badan allah siiyey e dadka masakiinta e u ja maalin iänohodi va tapanan alla hukka ila liie särkää maalinta, hukka lekkulmijuja, la ui tsikureh, ja farhat, hukka kabbelmeri, sabrika, sabrika, sabrika, derti, jannu, jannu, jannu, Janno jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, jannu, ad iskaga raaxaysanayso arikadana waxa lahayd sariirta guriga sharaxan la dhex dhigay baa leeyahay markay sanada joogan ku leel male qabowna male waa kaadway kaad wax lahayd ma taqana ku leel darana male kaad baa leeyahay markay wax lahayd sanada waqtigeedo salaada waagu bariyo basida u hadana شرد ذلك اليوم ما لنتعشر كان، ولقاهم الله وحول كل ميء أوسي نظرة وشقورح ينور يو سرور سرور، وجزاه محقو أبا المريء بالسبب ما شيء سببت سبرو أي سبران جنة جنة, جنة. يو حرير دار قروح بدن، متكين يو كدنجي في هالجنة ذبحذن على الأراءك سريرها رها لا يرون أركم أيام في هالجنة ذبحذن شمسا كل أيام Well I'm Harina Kabon Archimayan. With Danny at Udo, I leh him to show the Delaluha. Well at the Walla Lady, Udofa Hamedehead at Tadelilan, or Halke Donan, ye could go on a message, how do for dear, for the good Ugoiman, Haddu Tagan for the U Tagin to qo mifdada filda ah iyo aqoobin koobob oo kaanada hatay qawaarida quruurada ahatay yani haqa saafnimada quruurad ka tahay oo wax gudahaheeda ku jibtay la arkay firdada quruurad laga ma sameey qawaarida quruurada mifdada tin firdada taa soo qaddaruhu hiisabana yaa taqdiila yani hadba inta aad bay am bay ku soo darsay oo hiisabi macallimuhu waxa weey inta ku filan aya soo darsanayaa yu Kalaski, vapaan, se on joo, mutta se on joo, mutta se on yalla ilaad lagta korana allahay i aadiga glass way koob shaaso qururad oo kala macna qururad lafteed lagama sabayn qururad oo ku jiro laarkay waa qururadum ka ay جنازة هاد كهد ووجيده هسا وصو هذا فرر والدليل دوالود دبغيه ووالود دبياريه قطوفها من هذه التدليلن دبيارين ويضاف والقوله ورجع عليهم دشوه بآنية ولال أو من فضة فضة يوأقاب أو كانت أح قوارير قرورات كسميسن سد قرورات قلنا لا ليه قوارير قرورات من فضة فضة قدروها يقع وحكبضنوا أينكرين لو كين ماي يقوم <تصفيق> بحسابني ويصخنوا وحلقوا ورابن في هاجنة مزاجها برح هذا الزنجبيل وجهي عين عين ويا لاق ويا ماشا برح حلقة سق هذا يو في هاجنة ذي حد ذا أنت ها سو تسمى لقومك عبس الله <سؤال> وحده سبحانه وتعالى جلاس لجبرت هاي زنجبيل بالجوار هذا. لقته أنا وحالي إذا برد حلاج الصوقة هذا. إجلاس حلاج الصود داري سلسلة بالليل. بركة زنجبيل شيء يو يكافور كون كافور كون شراب ووحن قال ميعث كله قرنثري نوع يسوع مسيح أعد الله للمؤمنين في الجنة ما لا عينه ولا أذن سمعت ولا خضر عين على قلب البشر ويسقون والله ورابي في هذا النظرة نحذاء كأس إن جلاس وكانوا هذا مزاجها بديحيل زنجبيلي هاي جلاس كاب زنجبيل عينا عين بالقبر بديح أو في هذا على السلسابل تيشو مسي ويضوفوا حكول alayhim du shada qosa ugu xidmeeynay wildaano xuruf mukhalladuna lawariyo isbadal ku dhaceen sida urisaga dhalayay ida raayto markaad aragto hasibatu muhaduma lilu han jawhar mansura salufadi jawhartu markay farabadanta la saydo walila la walade saaso kala way wiilashuna farahood waxay ka qabaan jawhar salufadi bay kamidiin wiida raayto ya dar kale hadbo سبحانه la subhanahu wa ta'ala wila la isbada allah in aruna isbada lahay odmodi siday u farabadan yihiin iyo quruxdooda jawhar sida loo sayro wila la lical admodi jawhartu markay farabadan tahay la sayro o xal googo ee lu janaad du shooda wildaanun arur mukhalladuna lawariyi onus badal ku dhaceynin dimaneynin isbadal ku dhaceynin sidoodan bay yar yar u noqonaan idaar raaytum wiilasha hadaa arki lahayd xasibtum waxaad ummaleen luulo an jawhari ilayhin mansura oo sida loo sayday weydar mahalka alayhim ilajanna undi wata larkodeena wa kan dawl alayhim ilajanna dushada wa ha tiyabu sundusin sundus ka dharkiisa wa kharita jilil sane xaq hoosa marta khudruno agaaran ay wa istabraqun harirsa istabraq allilahdo xaq san la soo mariyo iftiin kale ugu qallahu mahallodi ee ku raaxaysanana wuxuu luu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 sharab ka yaabeyn wixii xiqd iyo wixii aduun wax ku beera horeba uga bixiyaan allah allah wuxulay ahlihim dushooda waxa ah siyaabu sundusin geedka sunduska leeyda narkiisa dar samaysan wa xariir sa jilicsan oo xagga hoose garanka iyo agaaran iyo wa isbarqon xariir sa soo waxa lagu asawratan khidyaalo alla arabtida meelaha ay ku xidhan jirsay inaga rageen oo meelahan kuma xidheen oo min fildatin sidaa wasqahum rabbuhum rabbiga dhuhu waraabin sharaaban sharaab dahuran aw wahdahira oo xiqdigi yu shibaadinka kariyiro dan ka dahira in hada allah wuxuu ina leeyahay in hada waxa la soo sheegay abal Vakana saakka on tehty kinnin, ja he ovat tehneet maskoraa ja kaikki ovat tehneet kinnin. He ovat tehneet kinnin, barrinka meelaha xooluhu ka guuraan waagu hor ila degaraajinay bal caayeyay leedhaha ka soo baxda xooluhu ma daaqaan lama shito waxa la waxyaytay man amalku markuu shirk iyo bidca ku jirto waa caayey gurweyn Allahu wahdani hada bar waqadasi waxa la idin sheegay هذا wuxuu ahaa inakum إننا نحن أننا نزلنا واد جنة عليك تُشأ هذا القرآن القرآن كان دجنة تنزيل سودجنة افسبر صبر الحكم ربك رب جحكم كيسه كصبر ولا تودي حكتلا قادا من منهم ده ده. قال هذا حقا هذه من ذنبيلة في علكيس ذنب يهاي كفورا قالني ما بدناه أو قلبكيسه قالني ما كنت حكتلا قادا نبيه حله دعوة fide inay shii dibaadada ka soo gaalaysa alla dartu sabar baa lugay ana kugu soo dajiyo oo ku doortay in aad quraanka hoggaamiso ana ku doortay sida dartayd amarka alla ku sabar baalay cid kale kuma dulsari quraanka galadaan hakan amar qaadan dambilaha ficilkiisu dambigayo faajirka qalbigiisu na gaal yahay hakan tala إسكتة ده صير بيه كو آدمنا يا نبي، بس هكاي يهلي إننا أنقون نحن أنقون ننزلنا وانتجيني عليك القرآن بانتجيني، تنزيل انتجين، فصبر كوس صبر، لحكم ربك رب جا حكم كيس كوس صبر، ولا تضيع يهلي نهك تلا قادم، منو قال الحق هذا آسما كفوراً أخبرتك في قلبك وذكر اسم ربك ربك أما يحسن أصبح أراتي وقلت أسلاً ومن الليل هبينك الدهد السنة فسجود شجود الله ألاه سجود وسبح التصبيح صح. ليلاً هبين طويلاً أو دار تصبيح السنة علماء تدبع كفة سيدة بكرة بكرة وصبح بيهد asaalana wa dhuhurkii asarkay idahdeen habeenkiina wa magribkii ishaay ga binetan culimo badan baa saa ku fasireen ilaan quraanka awqaada salaada lagu ma badan ay ka ku fasireen waxa kala soo sida hore in ku daynay tasbiixidii caadi ahayd فسبيح الليلا الدويلة النواصلات يشونها زاهي.مركا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلّم راي نقدر نسأله نقول إن شاء الله هو قعبر فلنا.كله وحاجين سقراني جيلنا.بوصا سميلنا بنا ليش شو قصيره.مركا وحيله حديث كما أقوله.مرك الصلاة الدقور تهدنا madama as-salatu qur'an ku waqtigi ku sheegi qorti doonaa ma to karacadeed inta doonaa baa ka dhigi quraaniga baa leeyda way jiraan inaga wali inama soo gaad inaga takfir baa inama soo gaaday oo salaadi subaxaa oo de huski iyo tasbiixdina galabti oo ومن الليل في الليل هبنا كذبح سنة فسجود سجود له ألا وسجوده عشائقي يا مغرب كياء وسبيحه تسبيح طويلة نودرو سلامة صناعي النوم إن أولائك هو على الله الله اللي جاي أقعله ذي يحبونه يحج عليهم العاجلة تنبت الدق عليهم أدونكش عليهم ويذرون ويقطعن وراءهم قلاش وضيق كقطعن يوما ما لي ثقيلا وعروس adbay culusahay gadaa seeka gaga tagen macnaheedu waxa wey waxad nucubtaa xaq dambaal laga toora xaq dambaal laga taa waa laga gaga taaga waa laga dhaqa gadaal ka tooran waasiin Allah wuxuu leeyahay inaha walaay ku waasi gaalada yuhuuna waxay jecel yihiin al-aajilata tan degdegaysa oo dhamaanayso adunyada iyo waqtigoodi ba wadasiye wiyada runa way ka tagen waraahoon gadaashooda أدوا نجنا ولين اللي هي أقوم، لكن أو قاضي الطاعة هقفين، مركي اضطهان أو صاد العزيز نحن أنا وخلقنا هوان أبو ربي وقال <سؤال> لي، وشددناهم هوان حوجيني، أسرهم شد خاضه، نسمه هذان حوجيني، وإذا شيء نمر كان دوننا، بدلنا تبديل بدليتان، يا بألي shiddadna asrahum asr qowat shirka shirkooodan dhisin yani quwwat u yeelawan xogeynay markaan doonano wax badeli karaayo laba ku badeli karaa oo waxay uga نحن أنا جا خلقناهم أبو رعي وشددنا وأن أتقيني أسرهم شد كوارة وإذا شينا مر كان ضوننا بدلنا وأن كب بدلنا أمثالهم يجوك لي أو عن لكن تبديل بدلتان إن هذه صورة دني إن هذه صورة دني تذكيرة من شاء قفقي الدونة اتخذها حسم يسوع إلى ربي ربي سبيله وده حسم يسوع Surahda, kun on kiitollinen, on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on la kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on muhammad kun on kiitollinen, kun on allah kun in kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on kiitollinen, kun on ila ta bihi rabbiki sabila wax ma allah inu alla doono alla idin waafajiyo moy qofki qalbigi sux yahayo xaqdono mu'anidehinu aqle alla waafajina qofki mu'aniduhu doqonana alaw garmadina shaydaan barrasanay waxba taray mayso hadan alla hadan waafajin إذن هو أحب من دوني كرسان إلا أن إن الله دونه الله إذا مخفيين إن الله ألا كان وهو هذا عليما كي وحول بوق حكيما أو فلسا يدخل وقل يا الله ما يشاء وقف قدون في الرحمة رحمتي سقليا جندي سقليا والظالمين الظالمين تنا أعد لهم ألا عذابا عذابا عليما موليا حنوتيا يدخل ألا وقل يا ما يشاء وقف في الرحمة بقلة وقف والظالمين الظالمين تنعد له يؤد دياريين عذابا عذاب ليما مؤلما حنوشية يؤد دياريين والله سبحانه وتعالى